إن الذين جاءوا بالاِذكِ عصمة منكم لا تحسبوه شر لكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما كتب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لو ظن المؤمنون والمؤمنات ظن المؤمنون والمؤمنات بأن كثيما خيرا، وقالوا هذا إتقن مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك ي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 سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إنكم تؤمنون ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن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 لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا قبل الله عليكم ورحمته وأن الله, وأن الله رؤوف رحيم